فَقَضَاهُمَّ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَذَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْرَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَهُم مُّسْتَمِعُونَ إِذْ جَاءَ أَسْقُمٌ رُّسُلٌ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ شَاءَ رَبُّنَا لَئِنْ زَلَّ مَلَائِكَتُهُ فَإِنَّ بِمَا أَرْسَلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً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 لنذيقهم عذاب الخز في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحب العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهوم. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعذاء الله إلى النار فهم حتى ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون